سورة انزلناها وفرضناها وأنزل فيها آيات بينات لعلهم لعلهم تذكرون الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلده.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 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوا. فاجردوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تاموا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله, فإن الله غفور رحيم والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم أربع شهادات فشهادة أحدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين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 والله سميع عليم ولا يأت ليول الفضل منكم والسعة ان يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحمون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 إلا لبعولتهن أو آباءهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنّ أو أبنائهنّ أو أبناء بعولتهنّ أو إخوانهنّ أو بن إخوانهن أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو ما ملكت أيمانهن، أو ما ملكت التابعين غير للإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 119. ولا يضربن برجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون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 ومن يكرهن فَإِنَّ الله من بعد إكرائهن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم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 يسبح له فيها بالعُدُو والآصال رجال, رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُونَهُ الظَّمَأَ نُمَاءَ يَحْسَبُونَ الظَّمَأَ نُمَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عنده. ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يرشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأول الأبصار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 لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وما النار ولبئس المصير يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا والذين لم يبلغوا الحلم من ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن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 ولا على أنفسكم أن تأكلوا, أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم او بيوت امهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم.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 وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لم يَذْهَبُوا حتى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لمن شئت مِنْهُمْ واستغفر لهم اللَّهَ